يا صاحبي ويني لفت ضيقة تلبى تلوحيد اللي تعزى الصداقة يا صاحبي صكاك على صدري جبا أشيلها والصفر مر مداقة تعال شوف الوقت وشلون ميال معادلي على حزان طاقه اتاب وغنيها على كل موال وشوف بحر الخار يا وشلون ميال معادلي في دفع أنا حزان طاقة أتعب وغنيها على كل موال وشوف بحر الخار يلمع زراكا تزينا الأحوال لكن هذا الحظ مكسور ساق أفك قربي وأشتكي لكان الحال ولقاك أعز من الأخ والرفاق وقو البكرة يمكن تزينا الأحوال لكن مكسور ساقك فك قلبي واشتكي الحال ولقاك عز من الاخو صاحبي انثر همومي بين جيه وترحال وانتهت جمعني بذوق وأناقه دائما شوفك صادق بكل الأفعال نعم الصديق ونعم صدق العلاقة انثر همومي بين جيه سرحال وانت تجمعني بذوق وانا دايم اشوفك صادق بكل الافعال نعم الصديقونا صدق العلاقا صاحبي وينهم اللي فتحوا لي قتله الويد اللي قال لي بالروح والمال واهديك من بستان العماق باقى يقصر زمن والله يكون الزمن طال أنا خويك لو يجود وثاقة يا صاحبي يفديك بالروح والمال وهديك من بستان على عماك يقصر زمن والله يكون الزمن طال على خويك لو يجود وثاقة يا صاحبي ويقوم لفتح على صدري جبال يشيلها والصدر مر النداج الصحبه اللي ما لها قدر وجل التصقط ويسقط اسمها بلبطه يا صاحبي وينك لفت ضيقه البال وانت الوحيد اللي تعز الصداقة يا صاحبي صكت على صدري جبال أشيلها والصبر مر المذاقة يا صاحبي وينك لفت ضيقة البال وانت الوحيد اللي تعز الصداقة